Book two Dvaj in trideset v thalathun Ithnani v thalathun V restoraciji štiri Fi arba Fi l arba Enkrat pomfri s kečupom 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 2 مع المايونيز 2 مع المايونيز 3 كرات سجق محمر مع الخردل المستردة و3 سجق محمر مع الخردل الماسترد. ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ ايماته فيزو؟ عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ ايماته تسفتاتشو؟ عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ راتيم كوروزو رادايم كوروزو احب اكل الزره احب, أكل الزرة. أحب أكل الخيار أحب اكل الخيار راتييم باراديجنيك اكل الطماطم احب اكل الطماطم علي رادييسته تو اكل الكراث اتحب ايضا اكل الكراث الي رادي ييسته تو اكل مخلل ملفوف اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف الي رادي ييسته اكل العدس اتحب ايضا اكل العدس ألي رات ييش تودي أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ ألي رات ييش أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكلي علي رات ييش اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو نيمارم تشبوليه لا أحب البصل لا احب البصل نمارام لا أحب الزيتون لا أحب الزيتون نمارام لا احب الفطر لا احب الفطر